Bismillahi r ma ma ard hakim وَاَلَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يخرجوا وَظَنُّ النَّائِمِ أَنَّهُ مِنَعَتْهُ حُصُونُهُ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فاعتبروا يا أولي الأبصار وَلَهُ لَا أَنْتَ تَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلجَلَآءَ عَذَّبَهُمْ فِى, الدنيا ولهم في الآخرة عذاب комп old Seg Ot l�ver وَمَن Allah'a ve er invent fit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 وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَغْنَىٰ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء Allah-u Aleykümü Kol Şeyim فَامْرَأَةَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دولة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 وَتَكُنْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً Lem minallahi wa Allah wa <Messenger> <vapor> والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وَلَا يجدون في صدورهم حاجة ve la yedidon fi cddurkem hajet min ma'ootu ve قَشُ حَنَفِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بَنَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لَلَّذِينَ آمَنُوا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 لَا نَنصُرُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Lain uchrjou, la ychrjoun ma'hum. Walain qutilou, la yancuroun hum. Walain ncarou hum, la yuallun aladbarthum,